اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أي الإخوة الكرام الأحباب يعني أدع الله تعالى أن يوفق وأن يسر النجاح والتوفيق لإخوان الطلاب فأفضل الإمتحانات من إخواننا أفضل نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يعينهم. أيها الكرام الأحباب نلتقي مع هذه السلسلة الكريمة المباركة فلا وهي السلسلة فبهدام ومضى بنا أو طال بنا الكلام حول نبي الله يوسف كان كلام طويل رغم أن القصة تشاهدنا يوسف ممكن تلخص في كلمتين هل يعرفهم قصة يوسف في كلمتين كلمتين بالزبط <تصفيق> شيخ خزف الله يرحمه كان قاعد في جلسة كده بيتعشق فأملوا واحد قلنا عم الشيخ يحكي لنا قصة صيدنا يوسف خلت مننا أربع لقاءات فقال له حكي لنا قصة صيدنا يوسف قال يا ابن الحلال قصة سيبنا يوسف على الأكل تبش عاوز ناكله لأيه قال له معلش عم الشيخ قال له تبص هم كلمتين تهى ولقوه سيبنا كل بقى فهي بكصة خلت معانا أربع لقاءات اللي معانا الليلة تبيضني ليس اللعين قصة نبي الله يونس هذه القصة الكريمة المباركة هي لكل متلوم، هي لكل مصاب هي كذلك لكل مذنب أراد أن يتوب هي لكل بعيد أرانا أن يقترب وهي لكل قريب أراد أن يزداد قربا من الله جل وعلا قصة نبي الله يونس هذه القصة المباركة التي أمرنا الله جل وعلا أن نأخذ منها العبر وأن نقتدي بنبي الله يونس في أمور وأن نقتدي به في أمور أخر قال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن فصاحب العود إذ ناداه هو مقدوم. ما تتأذى في سيدنا يونس في أشياء معينة وتبقى في أشياء تلية نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم برؤية نبي له يونس مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد سيدنا يونس اسم يونس ابن ابن متى متى هي أمه يونس ابن متى ومتى هي أمه وهو رسول وهو أفضل من الأنبياء فالرسول كما اتفق العلماء على ذلك أن الرسل أفضل من الأنبياء فهو رسول كما قال تعالى وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ المرسلين، فهو رسول هو أفضل من الأنبياء نبي لا يونس سمى الله جل وعلا سورة كبيرة من سور القرآن باسمه وسورة يونس وذكر وذكرت قصته في القرآن أربع مرات وذكرت سيرته في القرآن ست مرات منها أربع مرات ذكرت بالتفصيل مرة في سورة الصفات مطلعها قول الله جل وعلا وإن يونس لمن المرسلين ومر في سورة يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا الآيات ومر في سورة الأنبياء قوله تعالى وذنون إذ ذهب فظن أن لن نقدر عليه فنادك ظلمات إلى آخر الألات والمرة رابعة في سورة القلم قال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناده مضموم ومرة ذكر الله أنه على اسمه في سورة العام اللي بعدها ألف بوده مختلف ومرة في سورة النساء هي دي الست مرات التي ورد فيها الكلام عن نبي الله يونس ونبي الله يونس الكصة بإجازة كصة بإجاز في البداية نبي يونس أرسله الله جل وعلا إلى قرية اسمها نينوى من أرض الموصل بالعراق أرسله الله جل وعلا ليدعوه إلى التوحيد وهو من بني إسرائيل وهو من بني إسرائيل فدعوه إلى التوحيد فلم يصبل عليهم بل غضب عليهم وتضجر منهم فتركهم ووعدهم العذاب بعد ثلاثة أيام بمضرد مخرج ألقى الله جل وعلا بفضله في قلوبهم جميعا الإيمان خافوا من العذاب بعدما خرج ما صبرش عليهم فألقى الله جل وعلا في قلوبهم الإيمان فآمنوا أجمعين كل الأمة اللي ربنا أرسلها إليهم آمنوا كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانوة إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الفجى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى عين فبكرم الله جل وعلا أسلمت نينوى كلها هداهم الله جل وعلا حين خرجوا حين خرج نبيه يونس فخرجوا بعده يطلبون فلم يجلو كنكب البحر عمري خافوا من عذاب فأخذوا يتضرعون إلى الله جل وعلا بدعاء وبالتراء دعاء طويلا حتى قيل إنهم خرجوا بالنساء والأولاد والأطفال والرجال والكبار بل أخرجوا البهائم معهم يتضرعون إلى الله جل وعلا حتى قالوا إنهم يعني فرقوا ما بين كل من وأولادها وكل رجل ومرأة وأولادهم حتى يظهروا الاضطرار والتضرع إلى الله جل وعلا وبفضل من الله جل وعلا استجاب الله جل وعلا دعاءهم فما أنزل عليهم البلاء إنما زيد يونس في الجهة الأخرى من القصة قال ركب سفينة فعاقبه الله جل وعلا لأنه خرج دون إذن فركب سفينة وقفت في المحر كل السبب المشي هو ربنا عزاء لكنه آيات ومن آياته الجوارب البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرحة فيضلل رواكن على ذلك كل السبب المشي تجري معا سبيل سيدنا اللي هو فيها بإرادة الله جل وعلا بقضاء الله جل وعلا يقضى وقفت السفينة ولم تتحرك سألوم إن فيكم عبداً آبقاً وهو أنا طب الحل إيه؟ يلقى هذا الآبق لا ما ينفعش خلاص اعملوا أرعة يمكن يكون في حد ثاني عمل أرعة فلعت عليه ثانية وثالثة ورابعة وعشرة هي عليه قال تعالى فساهم فساهم يعني ايه؟ يعني عمل أرعة الاستهاب فساهم فكان من المدحضين حتم استنيه على طول التقموا التقموا الحوت وهو ملين يعني هذه لوم وهذا عتاب وهذا جزاء لما صنع من الله جل وعلا عليه فساهم فكان من عضين فالتقموا الحوت وهم وليه التقم الحوت قعد في ظلمات ثلاث في بعض الأقوال إن حوت صغير التقمه وانتقم هذا الحوت حوت كبير وغاص في ظلمات البحار والمحيطات فظل في ظلمات ثلاث سجد لله جل وعلا وسبح الله جل وعلا بحمده واستعتم وأناب واستغفر وتاب إلى الله جل وعلا في هذا المكان فعبد الله جل وعلا في مكان يميعبد الله جل وعلا فيه من قبل فوفعت الملائكة سماعها لهذا النداء من باطن هذا الحوت فأكرمه الله جل وعلا وأخرجه بهذا الدعاء من باطن الحوت فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ألقاه الله جل وعلا في العراء وهو مليم لكن رفع الله صلى وعلا عنه الذنب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم هو نبذ بالعراء وهو سقيم لكن لم يذمه الله صلى وعلا إذ إن أنه قتاب وخرج فائبا نادم من هذا فأكرمه الله صلى وعلا وأرسله مرة ثانية إلى هذه القبيلة أو إلى هذه القرية التي انتظرته فرجع إليهم فعرض عليهم الإسلام فأسلموا أجمعيه أكتر من مئة ألف أسلمهم عددهم كم؟ مئة ألف أو يزيدون ابن عباس مائة بيقول مئة وعشرين ألف وده أكبر عدد في القرآن مئة وعشرين ألف طب أقل عدد في القرآن إيه؟ هده عرفت أقل عدد في القرآن أكتر عدد مئة ألف طب أقل عدد حتى على هامس كده ثمانية مين يقلل ثلاث واحد اثنين ولا واحد ثول واحد من كلف والواحد لا في فيه قلم الواحد ها التم احسن احسن التم نقلم الواحد ربنا عليه ولهن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن أثمون أقل عليكم طبعا شمت تخيل يكون في ألف واحد لا في ثم هذا أقل عدد من القرآن فآمنوا به أجمعين وظنوا على إيمانهم يقيمهم الله جل وعلا بعطاياه حتى غيروا وبدلوا وأعراضوا فنزع الله جل وعلا عنهم أسباب الفضل والرحمة والرزق لأنهم هم الذين غيروا من البدار هذه الموجز قصة نبي له يونس ونتكلم بإذن الله جل وعلا عن عدة نقاط فوائد من قصة نبي له يونس الفائدة الأولى لا تقن كصاحب الحوت مع أن ربنا أننا في بداية مختلف أول حاجة لا تقن كصاحب الحوت اثنين ما نزل بلاء إلا بذنب ما نزل بلاء إلا بذنب ثلاثة اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة أربعة أم من يجيب المضطر إذا دعاه خمسة وكذلك ننجي المؤمنين ستة حتى يغيروا ما بأنفسهم انتبه أخير حبيب لأن قصة نبي يومس يعني ما فيش واحد من هنا مرة عليه يعني سنة إلا ويحصل له موقف يحتاج فيه إلى أن يدعو ربه وزل وعلا بيضطراه لا مش كل سنة ده كل يوم لا يستغني أحد عن ربه جل وعلا عليه إذ هو مذنب مقصر في كل وقت ويحتاج إلى الله صلى الله عليه وآله في كل وقت من اللي مذنب؟ مزنب؟ كلنا مذنب وقت؟ من اللي شقر نعمة العين النار؟ من اللي شقر نعمة القلب؟ من اللي شقر نعمة الرموش؟ من اللي شقر نعمة إنسان العين؟ من اللي شقر نعمة القلب؟ من اللي شقر نعمة باخ الدم؟ من اللي شقر نعمة الهواء؟ من اللي شقر نعمة الغبية بهالو؟ ما فيش كلنا مقصرون في شكر النعمة كلنا متلبسون بالذنوب نحتاج إلى أن يغفر الله جل وعلا ذنوبنا حتى لو عادت تشكر ربنا من قلت الحمد لله قالت مرة برضه وقص لأن ربنا قال لك وإن تعد نعمة الله لا تحصوه وإن عد ايه طب هي نعمة تعدال زي ما عد وإن نعمة ده هي نعمة فقط تعدال زي أنت فاكر إن هي نعمة إنما جواها مليارات النعم إن عندي مش نعمة واحدة ده الرمش اللي جواها نعمة ده كل رمش نعمة ده العضن اللي ماش كان رمش نعمة ده الرمش اللي بيعوعة نعمة المية اللي جوه العين عارف اللي... أكلمك شوية عن ال... اللي عارف العربية العيون اللي على المسعب أخو أنت عيونك كده لا مش كده ده أحسن من كده بتنزل كده تمسح بالتراب وتطلع أنت في عينك كده لا أنت محتاج تتك على الضرار في جنبك تطلع مية على عينك عشان تمسح ولا محتاج تبتكي على مش عارف تنزل الذراع بتاع ايدك عشان المساعة تنزل وتطلع لا لا ابدا بفضل من الله يجل وعلا العين بتقفل عشرين مرة في دقيقة عشرين مرة في دقيقة تنزل مع طبقة دموع طبقة لايق تمسح تاخذ الطراب انت قلت العنق تمسح شكرت ربنا على كل قبل العنق شكرت نعمة ربنا لو ما قفلتش يوم ما تشوفش تاني خلاص الطراب يتراك ما تشوفش عندك انت وكاله ناسا الفضائيه الاستشعار عن بعد الرموز دي مجرد الرمش الدقيق من هيته يا قرب من الرمش الثاني علامه ان في خطر شويه تراب او ذبابه او يعني اي حاجة بسيطه ترى من عين العين دي في الواحده لا انت محتاج تقول للمخ طلع امر ان ينزل عضلات عينك تقول ولا حاجه شكرت نعمه ربنا عليك دي ابدا عندك جوه انسان العين بيفتح ويقفل لا انت قلت له يفتح ولا قلت له يقفل انما فضل يفتح ربان مش اوتوماتيك بقى يفتح ربان ويقفل الربان دون ان تفعل اي شيء النور يزداد لوحده يقفل النور يقل لوحده يفتح ليه لانه لابد بد ان يدخل الضوء او النور الى عينك بقدر وهذا قدر الله هو نسبة معينة من دوله تدخل في النهار الضوء دي تقفل عشان تدخل نسبة صغيره بالليل النور قليل دي يفتح عشان يدخل نسبة كبيرة وهذا من فضل الله نعمة شكرت شكرت ما شكرتش ليه العين مدورة با نعمة عشان تقلب وراء ليه الـ الـ الحاجب فوق العين الرمش أقل منه والحاجب قلي كل دي نعم لو لو ما لو كان في بس وقت كنت كلمتك دين عنا لكن انت ما شكرت فنحن متلبسونا بالتقصير حتى لو قلت الحمد لله على طول قالوا الحمد ده نعمة صح هو ربنا الاكرم انك بتحمده هو ربنا اللي هداك انك تشكره فتحتاج لهذا الشكر ان تشكر اشكرك انك خليتني شكر طب والشكر تاني انت مقصر فربنا بيقول لك وانت عدوا نعمه الله لا تحصوها لو مسكت نعمة بس تحاول تعدها مش هتعرف فانت متلبس بالتقصير عشان كده ربنا قال ايتين ايه بصوره النحو ايه بصوره ابراهيم بتاعه ابراهيم وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كثار مش كافر للنعمة ده كفار للنعمة ظالم لنفسه ده ظلوم لنفسه لو انت اعترفت يبقى الآية التانية وانت عد نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم تعال سورة النحية فكلنا نحتاج الى ان يغفر الله جل وعلا تقصيرنا وذنوبنا في هذه النعم التي ما شكرناها نرجع لكسة سيدنا يونس اول وصية اول فائدة اول نصيحة لا تكن كصاحب الحوت سيدنا يونس غضب ويأس وتعجب غضب ويأس وتعجب هو دعيه لله الدعيه لله لازم يصبر لازم يكون عنده صبر لازم يكونس عنده عجلة لازم لا ييأس أبدا من الدعوة مهما يكون فسيدنا يونس ربنا بيعلمنا وبيعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له فاصبر لحكم ربك ولا, ولا تكون كصاحب الحوت يعني ما كنت يا سيدنا يونس في أنه لم يصبر أو في أنه يائس من الدعوة إلى الله وعلا. فأي كلمة بتقولها لازم لها تأثير قال الله سلم على فذكر إن نفعت الذكر كلمة إن هنا كما يكونوا علماء بمعنى قد فذكر إن نفعت الذكر أي فذكر قد نفعت الذكر حتى لو كافر هيتأثر طب الزايد هاد. ما شح هذا ما تأثرش لا تأثر كل كلمة أشترت فيه في ألف ما بتعردش زي بالظبط عشان برضه لما نقول لك مثلا اختك في البيت بتتكلم عن الحجاب وابوك بيتكلمه عن الالتزام ومترك الدخان وامك بتكلمه عن تترك الافلام والتمثيليات هو مش عارف اخو بيتكلمه انه يترك الشات ويترك البنات وانت وفي الاخر تقول لا ما, ما فيش فائدة وتسيبه تياس لا لا تياس وامر اهلك بالصلاة مش اصبر لا اصبر واصبر واصبر واصبر الى ما النهايه واصطبر عليها فالدعية لازم يكون عنده صد لازم لا يأس أبدا من الدعوة فالقلوب بين الإصبعي من أصاب الرحمن ويتقلبه وكلفة شهر ادعو الله عجل وعلا بتكلم واحد واحد يواف عن النص كلمته عشرين مرة أبن كده تعال صلي مجاش تعال صلي مجاش تعال صلي مجاش وكل ما تعدي عليه تقول له ما. آخر ما زوقت دا عمك مفيش فاية كلمته وبيكين عشرين مرة مجاش يمكن المرة الواحد عشرين دلي يك كلمته بيت مرة يمكن المية الواحد اللي دلي يمكن كلمة تقولها تكون ساب لهداية تكون ساب لهداية انت بتكلمه هو على قلبه جدار اسمه جدار الغفلة بتكلمه لا بسمعش وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ومنهم من يستمع اليك اذا انت بسمع الصم اه فعلا مستمع ولا شايف طب الحل يطاب لا ما تطابش كل كلمة بتقولها كأنك ماسك معول قدوب شكوش مرزبة بتضرب على هذا الجدار اللي هو جدار الغفلة اللي في قلبه انت بتضرب في يعني اساس الجدار بتكلمه وتقول له التاقي لا ضربت خطة حطة طبقات بس الجدار لسه زي ما هو ضربت خطة تانية الجدار طبق تانية واحد والجدار زي ما هو ضربت مئة مرة والجدار قدامه زي ما هو لو بصيت لتاحت هتعرف ان ايه انك بتكسر ممكن واحد تاني لما انت فيه اس واحد تاني يجي يقول له يا اخي التاقي اللي بقى قالوا يا كتير مرة عشرين مرة يقول تعالى صلي بقى يالله يوم جاي هو اللي لياخد سواب وانت بتكسر بآلك كم سنة والجدار قرب يقع بس انت لانك لأ يأس الخير رحمه منك عشان كده لا تيأس لا يتيأس أبدا من الدعوة كلم أبوك كلم أخوك كلم ابنك كلم صحبك كلم دارك لا تيأس أبدا من الدعوة شو سيدنا يونس لو كان استنى فد الله بشي فعل لو كان استنى تآية ولا ساعات كان حصل إيه؟ لكان دخل في في الحوت ولكان يعني اتربى في البعض ولكان ساب قومه ولكان بك يغلق لانهم أسلمه وكلهم تابعوه لو كان صبر. عشان كده لازم تتعلم من البداية أن تتذك أن تصبر على الدعوة إلى الله جزيلا وعلا اصبر لحكم ربك الآية دي معناها يا إما ماضي يا إما مستقبل واصبر لحكم ربك يعني اصبر لما قطاه الله عليك أو واصبر لحكم ربك أي واصبر حتى يأتيك حكم ربك في المستقبل يعني اصبر على الألم والأذى اللي فات واصبر سويا هيجيلك الفضل من الله جل وعلا فيما هو قاد ده معنى واصبر لحكم ربك فلابد ألا تيأس من الدعوة إلى الله جل وعلا فالكلوب بين إسماعيل ومن أصاب الرحمن ممكن في لحظة كلم واحد يتمدل حاله يبقى أحسن أحسن التزام منك يعني بيروى وإن كان الحديث يسنده ضع سيدنا عمر لما جيه أسلم لما أسلم عارف كمهية من إيه كمهية النبي كان مسجي السيف وراح يأتي النبي أسلم في لحظة ربنا قلب قلبه أسلم صح في لحظة أنت ما تعرضت واحد تاني صحابي كان جاي مشرك للنبي عليه الصلاة والسلام فدخل زمع كلمتين من النبي أسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أحد أبغض إلي من وجهك ما كان على بار الأرض وجهه أبغض إلي من وجهه الآن أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله يا رسول الله ما كان على بار الأرض من دين أبغض إلي من دينك والآن يا رسول الله أصبح دينك أحب الأدان إلي الكلوب دون أصبعيني من أصاب الرحمن فتعرفش ادعي إلى الله ولا فيأس الله لم يطلب منك نتيجة ادعي إلى الله كل كلمة بتأجر عليها ادعو إلى الله جل وعلا ولا تيأس فربك جل وعلا هو الذي يملك الفلود كذلك لا تكن كصاحب الحوت في العجلة لا تستعجلش لا تستعجلش أبدا هليم هلي على الناس ولا تعجل سيدنا يونس خرج دون إذن من رب استعجل كان المفروض قبل ما يخرج يستأذن من الله أخرج ولا لا. لا تخرج يستخير الله يعني يطلب من الله جل وعلا خيرة لو كان استخرب بينا كان ربنا قال له الخير لك تقعد انك تقعد يوم واحد اليوم ده هستلموا فيه لكنه ما استخاف عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وهو قاعد في مكه انا عاوزك تتخيل الموقف النبي عليه الصلاه والسلام قاعد في مكه اصابك كلهم بيهجروا عمر يهاجر واحد يهاجر واستعرفوا ولا تهجر ما عادش بايت في مكه الا النبي عليه السلام وبعض الصدق وبعض المستضعفين وخلاص هيتفقوا ان النبي يقتلوه وما زال كده مش قادر يخرج ليه لسه ربنا ما قالوش اجره في الأخير الساعة أثنين الظهر جاء الأمر خرج النبي عليه السلام لأباق الصديق كما في صالب خالق قال يا أباق إنه قد, قد أدن لي بالهجرة خلاص ما أدعش يتحرك إلا بإذن ربنا فإنت تعود تده الداعية إلى الله وكل الأمة دعاء إلى الله لأن ربنا قال كل هذه السبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني كل أباق النبي دعاء إلى الله لازم يتعلمه الصبر وعدم العجلة لا سيما في أمور الدنيا في أمور الدنيا لو قمر الأخيرة يعني عاوز تنفق تبني تتبرع في المسجد ما تقول شي طب ان شاء الله ما تروح طب ما البنك يفتح طب مش عا... ما بيش بنك ولا طب لما بقى مش عايف لما لا على طول عاوز تتبرع تبرع على طول ليه هترجع عشاني قولك اللي عاوز البيت يحرم على الجامعة هيقولك طب انت عاوز تجيبه مش عايف ايه وهتحتاج ايه هيبخلك مش هتنفق يبقى اي حاجة اخرى انفق على طول عاوز تزور مريض ما تقولش طب بكرة لا النهاردة يمكن بكرة يكون مات يبقى فاتك زيارة المريض لا على طول روح زوره عاوز تعمل خير النهاردة الوقت حالا امر الاخوة تعجل انما امر الدنيا اتمهل استنى اصدر والنبع لسه ميكون والحديثه صححه الشيخ الالباني وحماها وطالب صعي الجامع رواء ابو داود والحاكس المستدرك والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدت التؤدت يعني التمهل والعدم العجل التؤدت في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة إلا في أمر الآخرة أي حاجة من أعمال الآخرة على طول بادر وسائل ثالث حاجة لا تخضر كده ربنا قال للنبي عليه السلام فاصبر كما صبر للعزم للرسل ربنا قال للنبي واصبر لحكم ربك فإنك بأعينك ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون يعني عارف ان قلبك اتملى بسببه ما تغضبش اصل لو غضبت مش ده تدخل الى الله لو اتنرفزت مش ده تتكلم لو انت غضبت ما تغضبش نفسك اللي تغضب لله فقط سبحانه وتعالى فربنا قال للنبي الرسول قال له ايه ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون هتعطيه تدعو الى الله واحد لك كلمتين يضايقك ينرفزك الحل ايه الحل إيه؟ اصبر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اصبر غت لما ياتيك اليقين ابن القيم يقول ما يعينك على الصبر حاجات سريعة كده اقولها لك امضاء الانهن القيم ما يعينك على الصبر واحد انتظار الجزاء واستواء إنك تعرف ربنا يقول يوم إيامه وجزاهم بما صبروا جنة وحرارة بالصبر تدخل الجنة إنما يبقى الصبرون أجرام بغير حساب يبقى هذا الثواب والجزاء يعينك على الصبر اثنين أنك بصبرك على هذا البلاء يكفر الله جل على سيئاتك ثلاثة أنك لو لم ينتصبر هتعمل ايه؟ فكل هذا مقدم صبرت أولا تصبر فليكن الصبر أولى لأن هذا مقدر فلا ينفع الجزعة أرباح لابد إذا جاء البلاء أن تصبر وتعلم أنك السبب البلاء نزل ليه أنت سبب كما سأتي معنى بإذن الله تعالى خمسة هذا اختيار من الله لك واختياره أفضل من اختيارك اللي أنت شايفه بلاء ربنا اختاره اخترهوله خلاص رضيت باختيارك يا رب ستة أن البلاء دواء مر لكن الذي وصفه لك أو قضاه عليك هو الله الطبيب الرحيم سبحانه وتعالى وإن كان مرم لكنه من الله فلتصبر فإن فيه من فعل سبعة أن عاقبة الصبر دائما خير في الدنيا والآخرة وإن كان في الظاهر أن هذا الصبر على بلاء شر، لا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وفي آية ثانية فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فأنت لا تدري أين الخير ثامنا أن المصيبة أنزلها الله جل وعلا بقدره لا للإهلاف إنما للامتحان فهل تنجح لما يجي حاجة تصبر عليها تقول ده ابتلاء من ربنا وامتحان ربنا يريد سبحانه وتعالى أن يران أصبر أو لا أصبر أصبر يا رب أنزع في الامتحان يا رب أن هذا الابتلاء تربية على العبودية لو كان حياتك كلها نعيم ولزة وفرحة وهنة ستتر الضريفة الانتزان إنما الله يتعبده بالصبر وشكر إن أعطب تشكر وإن ابتدأت تصبر فتكون عبدا لله في كل وقت إنما المنافق عبد لله في رخاء بس ومن الناس من يعبد الله على حرب فإن أصبه خير اطمأن به وإن أصبته بيتنا إن قلب على واجهه خسر الدنيا والآكرة ذلك والكسران المبين فلا تكن كصاحب الحوت في إيه؟ في العجلة في الغضب في اليأس من الدعوة بل يصبر على الدعمة الله ولا تتعزل قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أذي العزم من الرسل ولا ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاء فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اثنين ما نزل بلاء إلا بذنب سيدنا يونس البلاء اللي وقع فيه ذنب سابه ايه؟ الزنب بس غلبالك البلاء بينزل رغم أنه بسبب ذنبك إلا أنه فضل من الله عليك ليكفر لك ذنبك ثم الحمد لله البلاء نزل بذنبك بس الله جل وعلا ينزل البلاء ومعه اللطف لشيء كده لما تتلى بمصيبة تقول الحمد لله ليه الحمد لله الحمد لله أنها لم تكن في الدين كما قالت النبي عليه الصلاة والسلام في توعيه ولا تجعل مصيبتنا في في ديننا ثاني حاجة الحمد لله أننا نتغلب اعظم منها ده ناني إذا كسر الحمد لله إني بشيء إدين ده الإدين الكسر الحمد لله مش الإدين والرجلين ده الإدين والرجلين كسر الحمد لله مش الضهر ده ضهر الكسر وعندك شيء الحمد لله إني دماغي في رحش ومخدة ده دماغي في الحمد لله إني موتش مهما يكون بلاء هو أقصى صح يبقى الحمد لله أنها لم تكن أعظم منها الحمد لله سقطت في سنة الحمد لله يمكن السنة دي لو كنت نجحت فيها كنت أغتر أفتتن البنت اللي كانت معايا في الفرقة لما نسقط سبتني الحمد لله ربنا ترطني على المعصير صح؟ يبقى بلاء جاء من الله جل وعلا تخفيفا بلطف كما سأذكر لك. كذلك لابد أن تعلم أن الباء نزل بذنب، فهو ولو كان من آل خير ولو كان من آل خي، فإن الله جل وعلا يريد أن يسقط عنهم الذنب ليعافرهم على هذا الخير. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو جاتك مصيبة داد بذنب واحد. وربنا عفو عنك كدير جدا سوقت سنة بزمد مريضت بزمد التجانت بزمد عملت ربا التجانت ظلمت وعاد ظلمت لأنك في يوم الآن ظلمت حتى لو انت نسيت ظلمت ابوك ظلمت أمك وظلمت أخوك وظلمت قريبك لازم كل بلاء ينزل لك بسبب زمك ضاع فلوسك طب ليه رب؟ ده العمر مساءة المحاد ده العمر لا لا لا بزمك وزنب من نفس البلاء اللي نزل فيك. بس انت مش داري تلقي واحد مثلا انت فوقت عليه عشر جنيه العشر جنيه دي هي دي كان ملك كله يقوم ربنا يضيع او يفقدك باذني وبأمر سبحانه وتعالى مالك كله مئة الف جنيه انت ضيعت عشر جنيه بس دا كانت فلوس كلها ضاع عندك مئة الف جنيه برضو فلوسك كلها هو كده ما نزل بلاء الا بدم وربنا كريم ما بينزلت البلاء لو نزل البلاء يعادل ذنبك قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب من دب مش انت بس ما هو الا التس اللي بينطح المعزة لو ان الله جل وعلا عاقبه لا هلقي تيوس ما تبقيش تيوس بقى إن, إن كل ما ينزل بزمد قال تعالى في الآية تانية ولو يؤخر الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولكن يؤخر إلى أجر مسمى فإذا جاء أجرهم فإن الله كان بعباده بصير. قال تعالى ظهر الفساد في البدل والبحر بما كسبت أي الناس ليذيقهم يذيقهم إيه بعض الذي عملوا يعني المصيبه اللي جت البلاء اللي نزل ده بسبب ايه مش ذنبك ده سبب جزء من ذنوبك لكن لو ربنا اغذر بكل ذنوبك تضيع ربنا قال وياعفو عن عن يعني اكثر من وقعت ما وقعت فيه من الذنوب عفا الله جل وعلا عنك لكنه عاقبك بس عشان يفوقك عشان ترجع قال تعالى الا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون البلد نزل ليه؟ الفتنة نازل ليه؟ انت حال نازل ليه؟ عشان تذكت تذكر عشان تفوق عشان ترجع عشان تتوق جز لذال الأول قالوا ده تغير في فسيولوجية في الأرض ومش عارف في جمهورة رفية الأرض يا جماعة ده الناس أذنبت جيه في حتة الناس كانت فيها مرضة عن الله جيه في القاهره عند سيباراميس وعند فندق الهيلتون وجيه في عند العصا لا جيه زلزال تاني برضه ما فقوش جيه زلزال تالت انا خايف بقى المرة الرابعة نضيع اه لو ما فقهناش ايوه ما هو الواحد تعال ما جاش يا ابني تعال ما جاش يا أخي بقوله تعالى برضو. طب تعالى بقى تعالى فوق بقى يعني هو ده زنوبك ما بقى خلاص تاخد خبطة جامدة أخاف أن الخبطة دي تهركك أخاف فخلي بالك يعني التسكير مش ه... مش يطول لو لم تتذكر سيأخذك الله جل وعلا وكان لي خبة بعنوان مراحل الله مع الظالمين المرحلة الأولى اسمها مرحلة فاكرين أربع مراحل مرحلة الإمهال أو الإملاء ربنا يملي يسيبه شوي يتركه يمكن يفوق مفاقش المرحلة الثانية الاستدراج يبقى هو بيظلم يدله في نفسه يظلم كمان يبقى معه بقوته ويزوده كله كمان يبقى معه دبابات ويظلم الناس ويأتي وطيارات ويربي في الناس قنابك يزوده طيارات ويزود له يعني تحديث الدبابات استدراج. يبقى هو بعيد عن ربنا يدينه فلوس بياخد فلوس ويصيف في الريفيارة يدينه فلوس تاني يشتي الجنوب أفريقيا هو كده لانه ايه مفأش يبقى يستدرش طب جات النعمة واستدرش مفأش برد يقتل مرحلة الثالثة التزيين يبقى فاكر بقى انه هو بيظلم لا ده ده بيصلح وكذلك زيينة اللي بنعاونه سوء عمله. يا هم منافقين يقولوا إنما نحن يفسدوا في الأرض وإنما نحن مستحوظ دي للمسلمين المسلمين يقولوا دي احنا بنحال بالإرهاب دي قطر الضعفاء لا دي احنا بنشروا حرية في الأرض دي يقفل المسائد ومنع الدعوة في بيوت الانشرة على يقولوا إحنا بنحافظ على أفكار الناس هو كده يزين لهم الشيطان سوء أعمالين وهذا أشر الناس كل هل منبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم. يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات ورسل هزوء يبقى إن لا استدراج تزين مفأش مرحان ربعة الأخذ الأخذ والأخذ شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ما فوقتش بعد ما عملات ما فوقتش بعد ما ادات خلاص يخذب خلاص فلما نسوا ما ذكروا به زلزال واثنين وثلاثة ونسوا فتحن عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بن عقوده أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين كل بلاء ينزل بسبب لنبك شوف سيدنا آدم أخرج من جنة وأهبط إلى الأرض وانتشرت العداوات بين نفس الأرض كل هذا ليه بسبب هفوة واعدة قال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها يعني عملوا زمن أطاعوا الشيطان ولم يطيعوا الرحمن فأخرجهما مما كان فيه وكن نهبطوا بعضكم لبعض العدود فما نزل بلاء إلا بلند في الصحابة عشان ما تقولش يعني إني إن, إن ده لي أنا بس ذا لكل لحتى الطواعين قال تعالى للصحابة في يوم أهل يوم أهل لما عصوا أمر النبي عصاهم ذنب قالت تعالى أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا لرب المصيبة دي ليه أن هذا كل هو من عند أنفسكم أنت سبب أنت سبب فنزل البلاء بسبب ذنوبكم فلما تابوا إلى الله جل وعلا قابل الله جل وعلا توبتهم وعافى لكن البلاء بينزل بلطر ربنا التالى سيدنا يونس البلاء نزل مع تخفيف عدو الله حاجات يا أخواننا والله لا تضرب البلد. شوف يعني هم أعد في في السفينة وعمل أرع هنفترض مثلا عمل أرع ثلاث مرات عمل أرع ثلاث مرات لو كان عمل الأرعى أربع مرات كان غني تعرف ليه؟ هو كذي عمل أوعك أوله خدت خمس دقائق أوعة التانية خدت خمس دقائق الأوعة طلع خمس دقائق بعد ربع ساعة ربنا كان مقدر ان بعد ربع ساعة يمر لي جانب السبيل يحول لو مكانش حوت هيمر لو عمل أربع مرات بس كان زمان واع ما ليش حوت يب. لو كان عمل أرعى أربع مرات كان زمان حوت يش إنما ربنا مقدر إنه هي قرأة ثلاث مرات بلطفة يتربى في وقت الحوت مره ربنا إيه فالتقمه الحوت ما قالش فأكله الحوت إنما ليه يعني بلعه بلعه ما قالش بالتقمه القرش لو سمك قرش كان مره قالش سمك قرش بيأكل بيأطع لا حوت بيبلع والحوت بيتنفس الهواء وبيأكل جنباريس بيبلع جم... يعني سيدني ورس أهدوه في هوا جايله والجنبالي حواليه يا سبحان الله لو كان قرشي اللي كانه كان زمانه خلاص انتهى انما ربنا قدر ان الحده هو هو اللي يبلعه يبقى ده ابتلاء بس مع ايه معه لط لط من ربنا كذلك ان لما دخل بطنه عصرت الامعاء والمعدة ما هضمتوش صح ده لط كذلك لما ربنا امر حوتك يفذه يلفذه انما في انرجوش في وسط البحر اذا ممكن ربنا الفذه اخرجه يخرجه فين في وسط المحيط طب ايه اللي استفدته يبقى غير تل. انما لطف ربنا يخرجه فين على الشاطئ طب الشاطئ لو مفيش جزيره مفيش حد فيها لا الاقي يشرب اشرب عذبه ولا الاقي اكل يأكله. لطف ربنا رماه وهو مريض ربنا شفاه وعفاه وطلع له شجرة من يقطين يأكل منها ويستظلم إليها ويستدعو بها ويخرج الله له عيينة ماء عزب, ماء عزب. يبقى البلاء يجي بس معاي بس معاه لطف بس معاه لطف تصبر بس شوية بسيط وربنا عزل هتشوف اللطف في الابتلاء لا بد منه عشان ما تقولش يعني, يعني طبعا من ايه عشان ما تبتليش اه حطع ربنا بس لازمه يجي بلاء لو أطاع هيجي بلاء ليه؟ لأن الابتلاء إما أن يكون للتصفية زي ما ربنا صف سيدنا يورس أو للترقية طب سيدنا النبي عسام عمل زنب إيه عشان يشج رأسه وتكسر ربائيته وإيه ما عقبه عشان يعني يتفجن ثلاثة من في شعب أبي طالب وعشان أقبر ابن أبنائي في من عنقه وعشان أبي جهل وعب والمشركين يحطه فيه رأسه وسهل الجذور وعشان يطارد من بيته ويسيب بيته ويسيب فلوسه كل ده إيه إنما ابتلاء للترقية للترقية يبقى إما للتصفير من الذنوب أو للترقية في الدرجات عارف زي إيه؟ يعني مثلا أنت الله جل وعلا يحبك الله جل وعلا يحبك فأنت مثلا ربنا يريد لك درجة 3000 الجن طيب أنت عملك يروب يوصلك لدرجة 1000 طيب تطلع 3000 إزاي؟ يعني إيه يوم يبتليك عشان إيه؟ تطلع فوق افتلاء للترقية طيب إنت لك مثلا 100000 حسنا وقدم خمسين ألف سيئة يبقى خلاصة كاما خمسين الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبقي لك حسناتك يحافظ رجع حسناتك يعمل إيه يأتي الابتلاء يشيل السيئات تبقى الحسنات يبقى لك المية زي مهم عرفت يبقى كل خير إذا كنت صابرا شاكرا عجب لامر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا لمؤمن إن أصابته شرّ صرّاء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فلا بد من البلاء لا بد من البلاء لا بد قالت آل ألف لاميم الحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين قال تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولقص من الأموال والأنفس والثمرات وراشر الصبري لازم تبتلى ما بيجي الحياة مش معقول تمشي على تولتي يا يعني ربنا ادك عماره وادك عربية وادك مش عايف صحة وادك وجاءة وادك منصد ما يدركش عيال ربنا ادك عيال وادك عربية وادك شقة وادك صحة ما يدلكش مثلا الأخل كويس ما تبقىش دكتور مثلا بقيت مثلا مستشار وابقيت وزير وابقيت عمك عربية وابقيت عمك ربنا يجيب لك مرض ما فيش الحياة مش كلنا مستقيمين أبدا مثلا لمن في نقص حتى تستشعر أن النعمة لا تتم إلا إلا في الجنة إلا في الجنة هي الحارك كاملة هي النعيم الكامل لابد بد أن يكون هناك ابتلاء لابد بد الأنبياء ابتلو والصالحون ابتلو وعلى قدر إيمانك يكون بلاؤك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الناس أي الناس يشهد بلاء قال الأنبياء ثم الأنفل فالأنفل يبتل الرجل على قدر ديني فإن كان في ديني صلابة شد عليه في البلاء وإن كان في ديني ركة كفر عليه في البلاء قالك شوية صداء يبقى أنت يعني يدب على قدك إنما واحد ابتليه بسرطان يبقى دادا ليه على إنه إيمانه قوي هو دادا ليه على كده طب حتقولنا بنعمل إيه أنا ما بيجي لش سرطانات عنده صدع بس هتقول يا رب هات لا لا اوعى ما انت ما تعرفش انت اشعرفك ان ده البلاء بحس ما هو ممكن واحد يبتلى بالسجن التاني يبتلى بالنساء واحد يبتلى بالنساء التالت يبتلى بالمرض واحد يبتلى بالمرض رابع يبتلى بيخسر المال الثلاثه متختلفة واحد يبتلى بالضراء التاني يبتلى بالسراء وانا بيوكم بالشر والخير فتنة فلا بد من هذا البلاء لا بد وقد كان خباب من أرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تدعوا لنا ألا تستنصر لنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل في من كان قبلكم كان يؤتى به فيحفر له في أرض حفرة ويوضع فيها ويوضع منشار عند مفلق رأسه فيشق نصفيه ويمشد بأنشاط الحديد مدن يحني وأظنه لا يرده ذلك عن دينه والذي نفس بيده لا ليثمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم قوم تستعجلون في الخلاصة لازم بلاء والبلاء بذنب منك لأنك لازم يطعف الزنب في الخلاصة قال تعالى فكلا أخذنا بذنب سرت سرت العنكبوت ربنا قالوا عادا وثمودة وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان ما لهم عن السبيل وكانوا مستفسرين وقارون وفنعون وهامان ولقد جاءهم موسى ببينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بدم فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة ومنهم نغذاته الصيحة ومنهم من خسفنا بالأرض ومنهم من وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حتى أهل, يعني أهل الفضل أهل خيف لابد لهم من هفوات وذنوب يؤخذ عليها سيدنا يونس نبي رسول وقع في هذا هفوة لكن لا تضيع هذه الهفوة كل قرب له كان مع الله أبدا عشان يكون الإنسان بغضلو نظرة يعلم أن الله جل وعلا ينظر إلى عباده هذه النظرة لا يعاخذ عبده بذنب فيضيع عليه كل حسناته أبدا يعني إنسان مثلا طول عمره بر بأبيه وأمه طول عمره بيقبل رأسه بيه وأملي وياده ورجله طول عمره باره طول عمره طائعه طول عمره ما بيأكلش لما أكله وطول عمره ما بي يعني بيأكل جدا واتمر مثلا بكلمات نرفز عليهم إن الفتى تضيع كل حسناته لا ربنا قال وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه بل عيدين إحسان إما عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أفن ولا تنقل إلى أن قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورة لو أنت طول عمر صالح بس اعت وتقت يغفر لك فلا بد من هفوات حتى مع الصالحين فيونس قد عفو الله عنه عشان كده يعني ما تستقلش سيدنا يونس هفوة وقع فيها عفو الله وسلم على عنه, عنه حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصيحي الحزب بن عباس وابن سعود وابن يريره لا يقولن أو لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس من المدين عشان ان وقع في هذه الهفوة يوم يقول أنا خير من يونس لمكة في مئة أنا أما ان يقول أنا يعني هذا العبد يفتقر أنه أحسن من النبي يونس لمتة لأن يونس عصى هو معصاش لا أبدا أو حتى أنا خير من يونس 6 يعني يقصد النبي عليه السلام يعني يفضل ما بين النبي وبين سيدنا يونس النبي أفضل لأن سيدنا يونس عصى والنبي النبي معصاش لا ما تقولش كده رغما أنه النبي أفضل صح بس لا تقل ذلك انتقاصا لقدر النبي يوسف يوس لأن الله جل وعلا قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين لأن ربنا عفا عنه وأرسله مرة ثانية إلى قومه فأمنوا أجمعين لأن الله جل وعلا نجاه من الغم وعلمك أن تدعو الله كما دعه ولي نجاه من نجاه لأن الله جل وعلا صفاه من ذنبه وتداركه بنعمته قال تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه فلا تنتقص من نبيه ليونس الخلاصة ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة لا شاء ثلاثة اعرف ربك في الرقاء يعرفك في الشدة ربني بقول لنب... ل... عن سيدنا يونس فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون بعض الرماء قالوا إنه كان مسبح قبل ما يدخل أصله، يعني كنت طائع كنت تقي لله جل وعلا أيام الدعوة الأولى. لما دخل في اليمن وفي السفينة وسرم في البحر وأخذ الحوت، ضردوه لازال عن عبادة الله جل وعلا. فبطاعته الأولى نجاه الله جل وعلا من هذا الكارث. ومن يتقي الله يجعل له مخرج. كنت متقي ربنا قبل كده، واعترف في ضر لازم ربنا نزيك سبحانه وتعالى. لذلك في بعض الأثر أن النبي يونس لما سقط في البحر والتقم الحوت دعا ربك فسمعت الملائكة قالت يا رب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال تعالى لهم أما تعرفون هذا قالوا الله أعلم قال هذا يونس قال يونس الممتد عبدك هو في بطن الحوت يا رب لا زال يرفع له عمل صالح يعني كماء ما عمل صالح لسه العمل الصالح بتاعه دون بيرفع إلى لا زال يرفع له عمل صالح يا رب بعمل الصالح نجيه من الغم فأمر الله جنحو تعني الفضى عمل الفات ربنا نجاه عارفين حديث الثلاثة بداخل الغرب ربنا نجاههم بإيه باللفات باللفات اللهم إن كان لأم وكنت ولدين وكنت لا أغبق طعاما ولا شرابا حتى أطعمهما فما كان مني يوما إلا أن رجعت وأبنائي يتدورون جوعا بعد أن تأخرت عليهم إلى آخره كان بار فاعتقرب الله ببره الثاني كان عفيف الثالث كان أمين مع أموال اللي كان خادم عنده اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه عشان كده لما تخش اللجنة وتقفل الباب صلاتك في قيام الليل هتكون سبب في نجاتك عشان كده لما تقف امتحان الشفوي والمرأب يشد عليك او المدرس او الاستاذ يشد عليك باستقارك قبل كده ربنا هيكرمك عشان كده لما تقف قدام ظالم ويتعدى عليك وياخد مالك ويصودك بطاعتك الاولى ربنا يفرج كربك عشان كده لو مرضت ويحتاجت ربنا بقربك من الله جل وعلا في السابق ربنا ينجيك من مرضك يبقى الطاعات الأولى الله جل وعلا ينجيك منها فهذا لكي تعرف اللي يحفظ ربنا في الرخاء ربنا يحفظ بالشدة يعني يذكر أن واحد من السلف كان اسمه موصله من أشياء كان عابد ومشهور بالعبادة وبقيم الليل خرج في في غزوة إلى كابل وفي الطريق اعترك الناس نام فبرك الناس وذهب ليقوم الليل وهو بيقوم الليل يصلي جاء أسد جاء أسد تحتز من زئيره الجبال فدخل على صلاة أشيام فإذا هو ساجد فأخذ يشمشم رأسه وساد نعاب الأسد على رأسه خلص الأسد جاء وريء جري لما شافه يقول فلما قام من سجوده نظر إلى الأسد فكأنه عده جروا جروا يعني كأنه كلب صغير يعني مش أسد قدامه مش أسد أنا... طبعا إنت لو يوقفت تصلي ونموسى عدّت قدامك كده <تصفيق> مش هتعرف تصدر مش عفض يكمل الصد دبانة قدامك ممكن تسلم لما تنوجه مش عاد تصدر نموسى ويفت عليك مش هتعرف تصدر انما ده أسد قدامه كأنه أسد يعني كلب صغير عدى جنبه جنب وبعد إما خلص صلاة خلص صلاة خالص بالراحة خالص بص بالأسد وقال يا أبا الحارف التمس رزقك في مكان آخر فهذا مكان سجودي فولى الأسد ولم يصبه بشيء هو وقت في واحد طلع عليه أسد و... سبحان الله أحمد بن طولون سمعت عنه أحمد بن طولون دخل ظالم أتن في يوم واحد ثمانطاشر ألف واحد لما دخل مصر كان من ضمنهم واحد اسمه أبو الحسن الزاهد قالوا له سأل من يمكن علي حد يقدر يقول لي نتمني أقول له أنا أعلم أحدا يمكن عليك إلا إمام المسلمين أبو الحسن الزاهد قال أيتوني به جاءوا بي فأدخله في سجن ثلاثة أيام وحبس أسدا ومنع عنه الطعام ثلاثة أيام. ثم بعد ثلاث أدخل الأسد على أبي الحسن، فدخل الأسد عليه و جاء ساد و عليه والناس ينظرون من وراء الأسوار ماذا سيفعل هاكل راسه ولا نجل الأول هاكل دراع لي منه ولا الشماء هاكل هاكل أبو الحسن بيصليش ولم يتحرك يا رب إني كنت أطيع في الرخاء فنجني في وقت شدة سلم الأسد على جنب. فقوم سلم عليه مفيش طب يعني كلك صابع لا مفيش دجعات مفيش برضو مش هيقل الاسد قاعد جامعة يوم كامل من الصباح للمساء الناس كلها متركبة انه هياكله لم يتحرك الاسد فبعد ما خرج بيقولوله امو الحسن ازاي انت قلت بتفكر في ايه والاسد بيشم راسك وبينزل لعابه عليك بتفكر طبعا هتتدفن ازاي ولا ايه لا قال لهم والله ما كنت أفكر فيما كنتم تفكرون فيه إنما كنت أفكر هل لعاب الأسى الطاهر أم نجس طاهرة طردى ولا نجس؟ هو ده هو يقين يا أقلش اعرف ربك في الرخاء يعرفك بالشدة اتعى الله يا على وعلا أيام المذكرة في شهر فبراير وشهر, وشهر يناير ما تجيش تتعرف منها بس في وقت أبد الامتحانات طبعا أيام الامتحانات كان زمان يعني لقي و... أيام تحنات يحافظ الطالب على ورده في القرآن المصحف فوق الكتاب على المكتب فيه المصحف فوق الكتاب قبل ما يذاكر يقرى ربعين طب وزمان وفي الصيف في المصايف لا يقرأ لم يقرأ أي حاجة أي أيام, ال... أيام الامتحانات ليه يقوم لي أيام الامتحانات ليه يستغفر بيتكرد إلى الله لما كنت تتفرب من البداية من الأول أيام الطاعات النبي عليه الصلاة يقول كما عند ومستدرق من ومستدرق الحاجم وصحاه الشر البني رحمه الله تعالى يقول النبي على السلام من سره أن يستجيب الله له عند الشباة فليكثر الدعاء عند الرخاء عشان الملايكة لما تقع في الامتحان لما تقع في المرض لما تضيف بك الأحوال لما تحتاج الملائكة تقول يا رب عبدك كنا نرى طاعته ونرفعها إليك صباحا مساء يا رب بطاعته الأولى نجيه من هذا البلاء رابح حاجة أم من يجيب المضطر إذا دعاه طيب أنت ما قطعتش ربنا في الرخاء وجه أيام الضر والبلاء والمرض والامتحان والشدة الحل إيه الحل إيه ادعو الله الآن بإخلاص وتضرع واضطرار يجيبك حتى لو أنت كنت عصى قبل كده هيجيبك حتى لو أنت كنت بعيد قبل كده هيعطيك حتى لو أنت كنت مش موفل قبل كده هيعطيك ادعو الله جل وعلا بالاضطرار قال تعالى من يجيب المضطر اضطرر دع... يعني, يعني ب... ببكاء بإخبال بإفتقال إلى الله جل وعلا يعني كما قالت تعالى إذ نودى وهو مكلوم مكلوم يعني إيه يعني مليم كرب وغم وحزن وحسب الفقر والحاجة إلى الله جل وعلا أم بنتد ربنا كده وقول يا رب ما ليش هل أنت ما ليش هل أنا كنت بعيد بس أنا جيت أنا عارف وكنت ما أعرف بس ما ليش هل يا رب لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه فالله جل وعلا يقول من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون لن ينجيك من كربك ولن ينجيك من بلائك ولن يخرجك مما أنت فيه إلا ربك الذي كنت تعبده وترجوه من بعيد فإن كنت مع الله جل وعلا ودعوته باضطرار وبإقبال وبتبرع وباتقار وبنابة وبإقبال عليه لن يضيع دعائك الله جل وعلا بل سيجيبك وسيعطيك وسيأتيك الفوز من حيث لا تدري لا تحتسد إن كنت مضطرا ودعوته بهذا الدعاء كما قال الأول قف بالخضوع ونادي يا الله قف بالخضوع ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه واطلب بطاعته رضاه واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه واسأله مغفرة وفضلا إنه مجزوطتان لسائليه يداه واقصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه هداه كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى كم من نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتن عافاه وإذا بليت بغربة أو كربة فادعوا الإله وناديا الله لا إله سواء لا رب غيره لا يسأل سواء فادعوا الله جل وعلا بدعاء ابن بالنون لا إله إلا أنت توحيد سبحانك تسبيح إني كنت من الظالمين استغفار واعتلاف بالذنب دعاء هو ده دعاء النبع لسلام قال دعوة الذنون هو قال إيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في الدعاء مفيش فيها يا رب نجيني ربنا من ألف استجبنا له ونجيناه من الغم فهو يا ربي نجين من الغم ما قلش. يا رب احفظني من الغرق ما قالش يا رب طلعني من الظلمات ما قالش يا رب اخرجني من بطن الحوت ما قالش انما عمل ايه اثنى على الله عارف اللي السائل اللي بيجي يطلب مني صدقه ده بيقول لك دلوقتي يطلب منك صدقه يقولك لك ايه ربنا يكرمك ربنا يصلح حالك طول عمر طيب طول عمر راجل صالح تقوم تسلم انت في الدين صح بيثني عليك تفهم تفهمي تديره ولله المثل الأعلى الثناء على الله دعاء بل الثناء على الله أفضل من الدعاء كما يقال أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرض يوما كفاه من تعرضه الثناء سيدنا أيوب قعد في البلاء والمرض 18 سنة لما جيه يدعى ربنا قال ايه الحقني يا رب شيل مني المرض بقى كفاية كده لا وايوب ابنها دع ربه اني مسني يضر طب وش فيني بقى لا قال ايه وانت ارحم الراحمين بس وانت ارحم الراحمين علمك بحال يبني عن سؤالي أنا مشغول باتفاق عليك وأنت تعلم زي ما لك قبل كده الرجل الأعرابي اللي خارك في الصحراء مش عارف يدع ربنا ما عندهش مطر والأغنم عقصة وهو عاوز إسك الأرض ومش لقي مية يشرب منها وتوضى منها فعاوز مطر مش عارف يدع ربنا وليه اللهم يعني صيبا نافع وغيثا مغيثا غدقا مش عارف الكلام له فقرق في الصحرة خد عياله وخد زوجته وخد الأغنام في الصحراء كده ببساطة خالص اللهم هذا حالي كما ترى وحال أغنامي كما ترى وحال إبني كما ترى وحال زوجي وأبنائي كما ترى فما ترى <تصفيق> قلوا أنا الحال أنت شاهد يا رب سماء على الله أنت تعلم الواحد يطلع يقول يا رب انت علم انت علم بي يا رب هذا سماء أن الله يعلم لو أسميت على الله جل وعلا فهو أفضل من دعائك ليس بقول لك ما تتعيش على حال بقول لك السماء أبلغ وأفضل من الدعاء فذكرك لله جل وعلا في هذا الوقت فمأمينة راحة لو ذكرت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مرة ظالمين أنا عاوز كده أطالب كده أللت الإمتحان كيفين مذاكرة غالبتها تسعب الليه ما تصهرش بقى لغاية الصبح وتقوم الصبح تبسل كتاب وتجري قبل اللجنة والملاقب بتاع اللجنة يلا الله اللي مش هاي تخلق في اللجنة وإيه في اللجنة طبعا ليش يفتح عشان تقرأ كلمتين سيبك بالإراءة وقتش خلاص بقى لو قلت بساعة ساعة بالليل وخلاص وقعد بقى ساعتين كده قل لا إله إلا أنت سبحانك كإني كنت مراء غالبين قم قبل الفجر بنصف ساعة فضة وقعد صل على النبي عليه الصلاة عند قضية الصبح ما بقى تضغر على بساية والأبا يقول له ايه لا لا لا اتفصل بمن يملك قلب القاض صل على النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمك حين أتاه أبي كما عندك النزئ بإذن الصحيح فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصلي باللي إني أصلي باللي فماذا أجعل من صلاتي عليك يعني بقوم مثلا أنا بتعود كده أقوم ساعة قبل الفجر أتوضى وصل الساعة دي أطلع منها صل على النبي أديه أنا أبغى صلى عليك قد أديه علي قال النبي أصلنا شيء إننت عاوز فقال يا رسول الله أجعل ربع صلاتي عليك يعني أم كده ثلاث أربع ساعة صلي ربع ساعة أبغى صلى على النبي الله صل على وسلم عليه سلم محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجعل ربع صلاتي عليك قال نعم وإن زدت فهو خير لك قال أجعل نصف صلاتي عليك قال نعم وإن زدت فأخيره لك قال فالثلثين فبالتلتين قال لا وإن زدت فأخيره لك قال يا رسول الله أجعل صلاتي كلها عليك أقومة وضى وعدة صلى عليك أجعل صلاتي كلها عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم له إذن تكفى همك ويغفر لك ويغفر لك ذنبك مش عايز أقول لك جرب إنما اعمل واسأل اللي عملهم يقول لك التجربة إن فعلا فعلا بالصلاة والسلام على النبع السلام يكفى الهم ويكفر الدم انت عاوز أكثر من كده همك في الدنيا بلا تروح تكفر. هم العيانة هم الفلوس هم الأرض هم الدراسة هم الامتحان، هم المرض هم للأضية أي هم يكفى وفي الأخرة يكفر لك ذنبك. انت عاوز أكثر من كده صل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا يونس بيذكر أول ما دخل بطن الحوت سجد. بيقولوا كده أول ما دخل بطن الحوت حرك هدهو فإذا يتحرك فسجد شكرا لله جل وعلا فنجاه الله جل وعلا بسجدته قال ربي عبدتك وسجدت لك في موطن لم تعبد فيه قط في واحد سجد في بطن الحوت أبي كده عبدتك في موطن لم يعبدك فيه أحد قط فنجاه الله جل وعلا من الغم وخلي بالك البلاء بيجي يا أخي لو دعيت بالطرار الفرس قريب الفرس قريب جدا ربنا بيقول إن مع العسر مع مش بعده لا إن مع العسر يسر إن مع العسر يسر والآهد كرد مرتين ولن يغرب عسر من يسرين إزاي؟ أما العسر في ألف ولم يعني عسر واحد ألف ولم عهد هو عسر واحد ويس نكر يعني كذا يس يفرج الله جل وعلا الكرب قال تعالى فا فاستجبنا فا له فا يعني بسرعة فاستجبنا فا له ونزيناهم يا رقم وكذلك ننجي المؤمنين ودايما الفرج هيجي افضل من السؤال سيدنا يونس كان كده اللي يقول لك الغريب يتعلب على يا رب طلعني من البحر لا مش كده وبس ده يطلعه من الحوت ويطلعه ويجيب له شجرة ويطلعه ويشفيه من مرضه ويطلعوا ويجيب له قوم كلهم يسلموا ويطلعه ويجعله رسول أفضل من الأنبياء ويطلعوا ويرفع قدره ويصطفيه وينجيه ويطلعه ويجع ويشتبيه ويجعله من الصالحين فهتدعوا ربنا بدعاء وانت مضطر مش هيديك طلبك هيديك أفضل منه سيدنا زكريا كما سأتي معنا كان نفسه في ايه في ولا سيدنا ابن أيوب كان نفسه يشفي المرض ده مش كده بس ده لما ربنا شفا من مرض ما شفوش بس لا انت كان لك زوجة خلهم اتنين كان لك ثلاث عيال بقوا ستة كان لك عندك بيت بقوا بتين كان لك عندك شفلوس خد جارد من ذهب كما سأتي معنا بين لك في قصة سيدنا, سيدنا أيوب فهتدعي ربنا وتكون له كما أمرك سيعطيك فوق طلبك لكذا الصحابة لما سألوا النبي على السلام ونبي كان يحفزهم في الدعاء قالوا إيه ده لما احنا يعني بنا في بيستجيب خلاص ندعى كثير قال النبي الله أكثر كريم قال ابن القيم كن لله كما يريد أحب دي قوي. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد من زي ما قلت أفضل مما قلت من زي ما طلبت أعلى ما طلبت من زي ما سألت أفضل مما سألت وكذلك ننجي المؤمنين دي الخلصة. يتعلم من سيدنا يونس زي ما ربنا نجاه هينجيك بالعمل عمله وربنا ده تعملوا بيه نجيك وكذلك ننجي المؤمنين فيا من اجاب دعاء نوح فانتصر وحملته في فلك المشحوني يا من احال النار حول خليله روحا وريحانا بكونك كوني يا من امرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيره اليقطين يا ربي انا مثله في كربه فرحم عبادا كلهم ذنوني تدعي ربنا زي ما دعى ينجيك زي ما نجاه تساله زي ما سال يعطيك زي ما اعطاه وكذلك ننجي المؤمنين لو دعيت ينجيك لو سألت يعطيك لو سبحت يفرش كربك لو وحدت يعطيك فوق طلبك لو اعتذرت بظلمك لنفسك يجيبك لن ينجيك سواه قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو والله لو عندك مرض ورحت استزور استفس دخلت بره وجوه وطلبت على الأقدام لن ينجيك إلا الطبيب الأول وهو الأول سبحانه وتعالى. ذهبت أُنادي ذهبت أُنادي طبيب الورا وروحي تلاجى طبيب السماء طبيبي فهذا ليصف لي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء هو طبيب. زي ما أجي رجل للنبي عليه الصلاة قال أنا رفيق أنا طبيب قال النبي له أنت رفيق والله الطبيب والله الطبيب فلو ربنا كاتب عليك خير خلاص لو حاول أهل الأرض قاطبة أن يمنعوه عنك فلم يمنعوه أبدا أنا عاوز أفتح هذه اللي لا قوعة تنساها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا يمرسل له من بعد. لو ربنا فتح عليك والناس كلها عاودة تغفل مش هيقدر أبدا ولو اتأفرت لو الناس كلها أرد أن تفتح لن تفتح خاص ربنا قدر على سيدنا يونس قدر يعني ضيق وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه اللي هو مش عاوز يقع في البحر واللي حواليه كلهم مش عاوزين يقع وعملوا أرع عشان ما يقع هو ربنا خذب هو هو خلاص قضاء الله ينفذ وإن قضى عليك بالفتح فلن يمنع أحد. سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها يبقى كذلك ننجي المؤمنين بل أكل لك كذلك ينزل الله المخلصين وإن كانوا قبل ذلك كافرين. يعني لو واحد هتقول كمان أعمل إيه؟ أنا فعلا دخلت في الامتحان وكنت بعيد عن ربنا بمشي مع البنات وبعمل مش عارف المعاصي وبعصي أمي ودخلت اللجنة أعمل إيه؟ قبل ما تفتح الورقة أقول الدعاء. لا إله إلا سبحانك اللي قلت له دماس ربع ساعة. هيجي جن المرائب أنت زعلان من حاجة لا أمزز على تبني. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من صليمين صحبك ندلت مش عاوز حاجة ألا لا مش عاوز مش عاوز أنه من ربنا أنت لا تملك شيئا زي ما سيدنا إغراهيم ترمى في النار وهو في الهوى هيوع في النار خلاص جاء يوجب ريد ألاك إلي حاجة قالنا لا أما إليك فلا وأما من الله فإلمه بحال يغني عن سؤال حسبنا الله ونعم الوكيل. مش عاوز منك حاجة مش بقى يعني اللهم أقرب ورقة زميلي مني وضع المراقبين عني واجعلني انقل بتاني لا بدل الدعوه دي قلنا الهي انت سبحانك اني كنت مظلومين انا استغفر الله واتوب الي تقرب إلى الى وجهه وعلى وسعه عملك خرج من جيبك كده وانت في اللجنة أنا بتكلم كتير عن الامتحانات لان عارف الطلبه مزقوقين من دول وانت في اللجنة كده من جيبك 10 جنيه وانت في اللجنة حطها في الجيب الثاني قول دي خلاص دي بقت لله طلعتها لله اعمل عمل صالح وانت في اللجنة وقول يا بدأ ما تقول للملائب لو سمحت رأى دورة المية عشان تطلع على البرشام قلني لو سمحت أم أصلى ركعتين مفيش يا ابن ما ينفعش صلع جنبه جنب الهبن كنت بزور واحد من أسبوع كده وابنه للأسف اسمه إسلام فبسأل الوالد عن الإسلام بقوله أخبار إسلام إيه حتى تبيتوا اسم إسلام أقول له واحد تاني يعني. فبقول له أخبار إسلام إيه قال لي بقالوا أسبوع سهران قلت له بذاكرة قالوا لا بيبرشم طبا ماذا يبرشم يباشر هن لله يا يعني قعد سهران عشان يكتب اللي. يكتب الملحك كله فرقتين هن لله وعن لله يا فلو انت مضطر حتى لو كنت بعيد قبل كده ودخلت اللجنة وقلت يا رب المشركين لما وقعوا في البحر والمكترع فوق السفن قالوا يا رب سمع دعاهم رغمينهم ودنبيه قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا أياه فلما نجاكم إلى البر أعرض وكانت إنسان كفورا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصا دينه فلما نجاه إلى البر إلى البر إذا هم يشركون حتى لو أنت كنت بعيد قل يا رب إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بله اسأل ما تستحيش الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ما تأشهد خرص لا تركنن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين لم يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين فلا تصاحب غنياً تستعز به وكن عفيفا وعظ الحرمة الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بعد الكافي والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين هو بس بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ببعض قواك أذنت يا ربي وآبتني ذنوب ليس لها من غافر إلاك دنيا يغرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك يا غافر الذنب العظيم وقابلا يا غافر الذنب العظيم وقابل للتوب قلب تائب ناشاك أترده وترد صادق دعوتي أترده وترد صادق توبتي خاشاك ترفض تائبا خاشاك يا رب جئتك نادما تائبا أبكي على ما قدمته يدايا لا أتباكا يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك أقبل وسل ربك سله في كل شيء فالنبي صلى, صلى الله عليه وسلم يقول ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله حزاء بتاعك قطع قول يا رب أصطحه حذاء الجزمة بتاعتك قطعت قول يا رب أصطحه جنابك خربشت قول يا رب سامحني بقعة نزلت عليها يا رب شيل البقعة منها اسطرطيل في كل شيء في كل شيء فهو الذي يسأله من في السماوات والأرض ألا تسأله أنت إن الله حجيج كريم حديث حلو يا اخواننا إن الله حجيج كريم يستحي مين يستحي الله يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما خائبتين صفة مستحيل تقول يا رب يقولك لا أبدا مستحيل حتى لو كنت بعيد تقول يا رب مستحيل يردك والله سيجيبه والله سيعطيه فجعل الله جل وعلا ولا تدع سواه وقال ربكم ودعوني لكم أفيرا حتى يغير ما بأنفسهم سيدنا نونس قوم آمنوا به فضل في النعيم إلى أن غيروا فغير الله عليهم قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها إلا قوم يونسا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين متعة لنفعي في, في فضل في كرم إلى حين إلى أن بدلهم فبدل الله عليهم. قال تعالى وهذا عدل الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما ب themselves. إحنا نغير إحنا نغير الأول. فلن يغير الله جل وعلا نعمته عليك حتى تغير أنت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ب فحافظوا على النعم بشكر إله وإلا سلمت إدك فلوس عاد تنفق على الناس لو قفت عن الإنفاق أي فلوس تنزع منك إدك ثياب وكل ما يزيد ثوب تطلع للناس لو ما طلعتش ما يدكش إدك صحة كنت تخدم الناس أول ما طرف عن خدمة الناس تيجي الأمراض هو كده كل نعمة ربنا يعطيها عشان تخدم الناس وتعطي الناس وتتفضل على الناس أول ما تمسك تنزع النعمة ويتبدل الحاج قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا نعمة الأمن والطمئنة ونعمة الرزق يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله إيه لماذا الجوع والخوف عكس النعمة بالظبط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 جنتين يتواتي أكل من خمط وأتقل وشيء من سدر قريب كان جنتين فيها الرومان تمشي المرأة على رأسها المكتلها الإناء تمشي تحت الشجر الإناء يتملأ بالرومان والتفاح والملكة تنزل الناضجة بس من غنم تمدي إيدها اتبدلت بقت تمشي جنتين يتواتي أكل من خمط وأتقل وشيء من سدر قريب الشجر تمشي تتشوق من دي الشجر له شو شعبه تمشي ينزل على الثمار مر حنطل وأفر وشيء من سدر قليل ذلك جديناهم بما كفروا اسم الحديث ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. رواه الطبراني وابن نعيم في الحلية من حديث ابن عمر وراه بالدنيا في كتاب قضاء الحوائج وحسن الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد ربنا أدك النعم له عشان بيحبني لا عشان بتنفع العباد ويكرها فيهم ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم وتحولها إلى غيرهم ربنا أدك فهم وذكاء ب... بتعرف تعمل مذكرات كلام كتير طلب النهار بتعرف تعمل مذكرات وغيرك ما بيعرفش تعمل مذكرات وتحبسها مدهش تحد خلاص استسلب منك النعمة دي إنما عملتها وديتها لزميلك ده وزميلك ده وزميلك ده وشرحت لده وشرحت لده ربنا زود عقلك وزود ذكاة وزود ثامك وتحل كويس مسكت تنزع منك، وهكذا سير بقى على إدت فلوس مسكت تنزع منك إدتك عربية ما عملتش تنزع منك إدتك صحة ما أنفقتش تنزع منك وهكذا فإن أعطاك الله فاشكر من النعمة وإلا سليبت نسأل الله جل وعلا أن كان تقول جدا لا أريد أن أطير عليكم أكثر من ذلك أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل وأقول قولي هذا واستغفر الله إليكم ونلتقي بإذن نجا وعلا في السبت القادم مع فبهدام مقتده وقصة نبي آخر إن أحيانا الله جل وعلا أقدرنا البقاء واللقاء أقول قولي هذا واستغفر الله إليكم وصل لهم وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته